لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب 119. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 110. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم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 آخر قوم من قوم عساي يكون خيرا منهم عساي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عساي يكون 119. خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون